الدين وصانا بليتا مياما تشهد أحاديث النبي الصحيحين يقول من يكفل حجوق اليتامى أنا معه في جنة الله كاتين يا من زرع في خافقة حب ليتام خلا في مهجة الصدر قيمة وصية وصابها دين الإسلام تطمح لها كل النفوس العظيمة أبا يا كافل حقوق اليتيم أبا الشرك يا صاحب القلب الرحيم إنك تنال برحمة الله منزلة ما نالها الا كل ذي حظ عظيم الدين والصالة فليت ميامة تشهد أحاديث النبي الصحيح يقول منها يكفى الحدوق اليتامة أنا معاه بشرى لمن يلهم محبتهم الهام طوبالكم يهل القلوب الرحيمة اللي رحم في دنيته دم علي تام يرحمه من يحيي العظام الرميم أبشرك يا كاف الحقوق اليتيم أبشرك يا صاحب القلب الرحيم إنك تنال برحمة الله منزلها ولا لها لك كل الحظ العظيم الدين وصانا بليتام ياما وتشهد أحاديث النبي بالصحيحين يقول من يكفل حقوق اليتام أنا معه بجنة الله كهاتين يا من زرع في خافق حب الأيتام وخلالهم في مهجة الصدر قيمة وصية وصاب دين الإسلام تطمح لها كل النفوس العظيمة بشرى لمن يلهم محبتهم الهام وطوبى لكم يهل القلوب الرحيمة اللي رحم في دنيته دم على يتام يرحمه من يحيي العظام الرميمة أبشرك يا كافل حقوق اليتين أبشرك يا صاحب القلب الرحيم أنك تنال برحمه الله منزله ما نال هلا كل ذي حظ عظيم ما نال هلا كل ذي حظ عظيم